بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوا وكم اولياء القون اليهم بالموده وقد كفروا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 كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبَنَا وَإِلَيْكَ المصير.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 يَارِيكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هم الظَّالِمُونَ